إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا, صفا كأنه بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إِنِّي رسول الله إِلَيْكُمْ إِنِّي رَسُولُ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 اغيل كذب وهو يدعي الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ان نور الله بأفواههم والله يتم نوره ولو كره الكافرون ولا سلى رسوله بالهدى ودين الحق, ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره, هل أدلكم على تجارة وتجاهدون في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فامنوا الطائره اني اسراي و كفر الذين امنوا على عدوهم